يقول الرب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله انسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن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 ولن تجد لسنة الله تحويلا أو لم يسيء في الأرض فيمضوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة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 ولكن يؤثرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على طراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون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 مثلنا وما أنزله وأحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا لَا إِلَّا مَن تَنْتَهُوا لَنُغْذِمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا صَاؤُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاءَ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 بكم فَاسْمَعُونَ طِيلَ دَخُولِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لِيتَ قَوْمِي أَعْلَمُ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّ وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُكْرَمِينَ حَسْلَكَ عَشْرَكَ بَغْلِيَةُ دَبَاتٍ Huna saab sanat tafsir ka-Quran ka-Karim ka- Lavii yasodun ayyadaudvunaka kohven yhye Ayyada ka-u-yyaa-fartanadbuka bilaabana Kanamidaan minun sori-fatiil Ayyadaa tadaviyaa la-fartanadna wa-kuihik yhye Kanamidaan minun sori-yasi Narkashen ayyadaudun minun sori-fatiil ka-mida ya tawdabi la wa san ayu min surati yasin ka mera isu gayin labi ka koobay ayadad ashir ka ku eeg yahayna wa ka koob jibski labi la wa sanad wa ka kana midarasadon ka juz ka quran ka kariim ka kariim ka ka koomay khayaasir ka wa meeshu ku eeg yahay ku صورة فاطر وصورة مكية قلت كنا قادة لك إيسا منك القلبك إذا بدنك سيسل الجهداء قلت عاشرك عاشر رديك وريك قال تعالى لوحو إلينا الله يبويه ثم يمسك وحو إبائيا السماوات ريالك الاول ارل دون اليانكه كانت زولا اين دقائق وما جايكو سغي يني يسلي حبكود يا اذا دقائق مخايا وقل اذا لك حد عركي دولك كان دقائق ما جايكو سغي يحي كن ما من احد من احد نما كرو من بعد هذو إبرة غادي يكذال، أفخوان كرو جوجين كرام ملو، إن الله إبروين، كان وحه هذا باستمرار، سجّعته حليما، إبرد القات بدل لا يعجل العقوبة على مستحقها بها، إقامته حتى متأبك مدد ديو، قاضي الأفاتو مكانيا، غفورا لطايبي. ذلك قفك كأنه لا يستقعون نقضانا كيبقوا لعفت بلونه وأقسمه قلت عن المشركين يا حرام انت عن وحي قوة من وحي للليل الجيران اليهود والنصارى وحي قلت للليل الجيران يهود ما إنا الله ديره ديره مرك على لغة النبي يا لغة الكتاب بهي إن به كذا ليش يا هو مرك هو خدي النبي يا كتاب لوسا ودروا إني لغة قلبه كفى أنا يف ألا تعال خدي وحي واقصموا مشرفين في وايد بالله يبوي من مري يا هو هيكودارين جهت إيمانهم يا داريا الخود الدلالة الخودن فايخو دهرتن لا ان جاءهم هذو يما بيجل نبي الرسول ديجا لا يكونن ان يهان دونا اهداك من, من اخذ الامم الا ماذا قالوا مد الاركبه الكف ين دونا مر كان اليهود والنصارى بيشيل عيان ان لا ماذا الذي كو لكن مالك النبي قال الله قرأي محادعي فلما قرأت إجاءهم مشركين تيما كجوك تهوئيمد نبيل رسوله ديلا وهو محمد صلى الله عليه وسلم صوبانه دهوئيمد ما زادهم زاده أمك كردين أماتك الرسول كأوئيمد إلا أن نفورا عرض حق عرضان مهان وعك لو قال كان يغوب بين شايغاي قال اني ايي بو قادنا ما كتابك مريان يا دارتي يبا نا كبحل سبب كان مركا كان لي فاي دور اولا استكبارا اي حق او غارايس وينيسين اي في الارض يلك غوديش اشكو وينيسين هيانو فصور كان لو در اي كتابخي لو دجي لو مايشلو ويني حاجه ما كغران او سغوده اي لهي لولا أنزل علينا الملائك حديثوا حنا لا صدره يوم ملائكتنا لا صدره أو نرى خبنا أما ربي نفسي ما ندعنا كوارقنا مركاز ربي سبحانه لقد استكبروا في أنفسهم وعاتوا عتوا كبير كل كأيش وين يسيم أي نبي يا غرناك فيسلا وين يجي يقبل يني حقه وعره استخباراً شوي نايسين في لاريدو الخرغوي زي سكوينايسين هيا يا و مخر السير و ما ماموري حضرهم ما موري ماموري ايرى الرسول كان في زو دايله ديلان مش اس ناي دعو اليدين اي حق ولا يحيق المخر هجر مدقتو السيرهم إلا بأهله يقفك مامورا ما أنا قفك لكم تعلم وكولك ويفي النبي قال إلا دون أيه إياه الدين تابيه دي ماركوينتي إياه يقول لها هذا ومن هنا قالوا وعلى يرسد الحشي قفكي السامريا يقول لها هذا مدي واحدة الفوله شرقوا القاب تران حدا تسمعيسو واسرقوا شرقوا فان دمبي إياه القفل حين هذي يقول كقول العزايد هذه نوات ولا يحيق المجروس إلى بعد طلنا واسد وكله حدث وحدول مسو هذي يقول كقول قدوما يا يا يه الناس إنما بغيكم على أنفسكم بلن الجبي واسد وكله فمنك تفرينما يمكوس على نفس سد هذا القرآن كيف يكوس عارون هذات بلن كي أدو كقولا بلن الجبيسي كما كي ألا دومها قلت بل أنت إجابيسي بل أنت إجابيسي أعقابك أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر حتى أنت محقرد الرئيساتي وما أكدبنا أدوك أقول لعيان حتى أنت فرح المموشيدنا أدوك أقول لعيان فهل ينظروا ما هو أكبرنا وعكلا أمهر إلا سنة الأولي ذاتك أرجدك إلى مريين أرهد رسول الله ديرو كتابنا اللو تجيو دينتنا اللو تجارسيو وعب يوانا اللو تجارسيو مركا كدي بيدعان سيران وانا دبرقويا قلتنا نايم حمدو تجيو كتاب القرآن كانا اللو تجيو قلتنا اي شغان بوحكرا ماها ما ينسيدي امدي وانا دبرقويا فهل يمضرونا ما سوقايا الا سنة الاولين دفك او رأيه و جيدكو دي ماانا ووحكرا حد اي تاسوقايا فودانا بدل من لمن بدل سنه الله يقول فلن تجد هلي ما يس لسنة الله جدك اده حي تبديلا بدليتها جدك اللي بدلوا او جدك اللي بدله ما صحيح حاجه تجيك ابو عاصم حق لوو شيقه كذا حق وخي بيني ان بابي هو انت اقر ما يسين لباب بيو كل خير جد كاش لبدلوا، قاينسي حق الرومي لبابيه لبابي إيو، قاينسي بمسينه لبدل يا ليه ما يصير، ولا أنت جد الحين الله وضده إبليعي، تعويلا وريجين، لا جو ريجي قردي قلب صدق، أو قراكال هو ريجيان ليه ما يصير، أنت وصي مظلوم عنازام، إن الله إبوي، يمسك هيا السماوات إلى الليالي. والارض والياو حكاية أنت زولا ماشيني كتاج سمازني ماش هذه كتاجتو الله دارا ماش هذه كتاجتو الدنيا الله وحيلهم يتعي إن الله يمسك السماوات والارض إن الله يمسك السما أنت على الأرض في سورة العيد كل سمازنا خارج ما يسوا بلكنا خارج ما يو وقت يبقى موت على قلعي حلق عظام ابي قدرته يا وادي سالك تبشير إن الله يبوينه يمسك روحها يا السماوات الى الريال دل ودن والارض دون الريال ودن دل انت سهوله الى إن الريال يدول يا لقاقان ايوكا يا مدكك ولا انزالته حديد والي ركي الى الريال دقاقان ان امسكهما من حجم قفله الين كريما من بعدها ايبوين كقدان إنه ايبو كان وحو هذا وسن كان حليما ايبو تلقاد بلا بتأخير العقوبة عن مستحبها وفقف قلي عقاب نقل بصدي أيو سن عقابي نو تلقادنا كاسو سيدة قلينا فالذي بي ايبو بينيسي احق ديدي أيها دنا عاف ماذي اللذنان حليما يبدل قاد بذنه لا يعاجل العقوبة أن انتدجيه غفورا يبدأ في ذبنه وعون سبحانه عز وجل ودافذ بذيه اللي طائبين من الذنب إنه كان للأوابين غفورا وإني إلا غفار لمن طاب وآمن وعمل صالحا ثم اتجاه وأقصم كفار قريش بعد أرتين Iilla eeba way ku dararta oo marka ayaada yana asnaamta jireen fallaata wal uabay or jireendhaada markay daarana yana eeba wayay ku daen jireen hinaan sirkiiyo mesuuka mana ya wa a hinae bak kariyata lugu darta yay kolki qyullah he lugu darartoo wahu shirku salatu wasan mankanaana قس عينو دارت دون ايا بالله في لهوينه وعجا كو دارتو ديكرا يسقام مسو كل كو عين باهينو دارتا مبنا وققسموا دارت بالله الابوين مجع جحدوا ايمانهم داريال خوت ددالكي ايا واه كو جاءهم النبي لا يكونون نعيم يهان دونا المشركين ذم دو أهدكوا كهانوا بدل من احد الأمم ومديالهم مثل أركب الجارهان كهانوا بدلئن نقدونا ولا يكونوا كاليهودي والنصارا أي اليهودي النصار لم يجدوا نقدونهم إلى الرسول الله دعي كتب لله دعي وحينه ولد دعي هنا يكفي عنان دونا والقرص صاب كفي دونا أي يكون دارتم kun ma kautijaan kerratauille mit, nöivin digana, mäzadahun, ihmätenki hussulka uille mit, oma kardin, illanu ararit, laila ارون بداخ صفاي ديستام كوانا واسيدي او كار فلما جاءهم نذير فسنو ديغادو ييبي ناسا دهم مكر دي ماتين كيسي الا نفورا حرم حق لاسي حرمهان واكارو موسن كرنين استخبارا بين حقا وغرورين ايش أي كل waankiibira hay ayad tok ka garkeeyo mooda qof dar fi aan qata ayal mooda inuu kabeersan yahay kibirka xaq qol la istaweeyo ama dadku wax xaqiru nabada suuga kooma tani aad amka wax أي في الأرض يقول كجودي سيسكو وإنا يسيء إياه ماكر السيء حما حجر سي حجر حن إنا يسمعينه هو حق رسولك حق الوجود الجيل إيه, إيه, إيه أنت أصحابه إذا هم يسيء أيضا ما نمت يبقى إنا إلاياه وماكر السيء حجر ما ولا يحيق المكر حجر مده بتو أسيئهم إلا بأهله Batka ħagartaamamammulej, ajajdu xoada kuldahda, aada zuru, batka jemme korena jemme, kua lamarko, illa sumnet l-awelin, umma diorre jemme jemme jemme jemme jemme jemme jemme jemme jemme jemme jemme jemme jemme jemme jemme jemme لقد قبضت على صدق أحي هل ما يشد هو أسكى ولن تجد هل ما يشد لسنة الله ودلا إعفاجه أحي أوجد أحي سبحانه تحويلاً ورأي الجن صدق أحي دلقوا ورأي جيو في الأرض قلت على قراءة عن جزيرة العربية حدونت هذه بي دقائي ما كان مكرم يكون له قلت على داي وقوي هذا خلت على داي وقوعي هذا اما يكوفر اذا اما يقلبات اذا قولوا لدبر قولوا يقولوا يهودي بيكيري لهاية ماركة الجزيرة العربية حدى اذا ان كوفر يقعد بها اللوحة حدى وقويه اذا شير ثموت بها اللوحة حدى اي قلبات اذا ان يقرحوا دع قوم الوط بها اللوحة ماركة انتهى دقائق بل ما ياركان تذكر مالها صدعي قال فبيوحو إلى يصير موين سعانين في الأرض بالكجودهيسا أو فينظر أي دوران كيف سيدي كان يا عاتي عقبة الذين كون ربدم بدولا من قبلهم يجكون رجال غير عذارين صدي محيولا ماتي غير زبود محيولا ماتي غير مدين محيولا ماتي أو ملوث محيولا ماتي وكانوا وحيرا هاجلا كوى اخرى اخرى اللوها لا قي اشد كوى كبرها شبلا منهم كوى انكفاري وقراشا قوة الحق قدتك او دتك هو كوى وينايين الى قرآنك سفي سورة الفجر وحقوشا قي هلم ترى كيف فعل ربك بالعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد حقو عقودا أن أدونك بالرغوة من قلقة غروري يؤذر بي تعصير كل نقوتي بلك النبي قواني النبي الله هد قوة الله ناوكواني وقوة يرياني ضئر بابيني سأل بي دفته وأيلان من أشد منا قوة محمد تبرعوا ينبابيني قلقة إذا تبرعوا تأي دفته ما ينقل من أشد منا قوة أو لم أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة تا عقل مكوك رواهين أعدك كوهما كا تورون محاجره أعدك تورون تاكموهما مكرن كل خساسي أقبضناهين وكانوا أمدي وروحي هانجره أشد كوه دراسة بدن منهم كوهما غريشة قوة حق حق فما ذلك مركي عقاب الله يميد حقه ذي بدناه مطهر وما كان الله اضم أهان سبحانه ليعجزه الله كفاكدو من شيء شاين. شيء يبين ترعيزيقاليو كما فكنكرو في السماوات إلا الى القدود كما عيزيقالينكرو ولا في الأرض إلا الى القدود كما عيزيقالينكرو مالك الله صفا ومن صفاته تعالى كمدة أيها اللغة بحسن كري ملي و إنا وإبا وإنا كانوا وحون لغري عليما الله قالوا سهلوه بحثنا حدوه معاليم يو أحوال بيقان انتعالى <سؤال> مرح لان أحاق بحثتين فقد كانوا ماتو ميلا ديرتو كرموالي <سؤال> قالوا <سؤال> إساق هو معاليم لفقد ديان خب عوض بضان مر نضع فيه طور حماتي ماذا وقوبك كبيرا ديانا إساق وميلا ديرتوك وتبركوا وايا مرها دوسا تبرنا وايا أقونا وكوكوا إنه ابوي كان وحو هذا اليما بخلقه انكي سالوا قوم بدن قديلا على ما يلي وحو الله ان لوو بدن ملمرين كرو ولو غور يواخذ الله ابو قونا وسن قبني ان سد بما قفك أي كسبوا غلط سنه قبل ارشوا مركو غفو سعده حديقه انت لوو دغيله Mataraka, eba kamata gen, għana zahriħa, arla da kolkeda, minn dabetin nasa ota uba mattagen, ile ennakoil baddendivejä kasaj, rikka dedivalla, kamalla, lakiin idädi sahua idontaj, mexar lajxua valmarina ju, ellu, saftamidona, axirajina innohoto, onka popkhammel alla aricha ju, dulbalalla aripaj, pala kina jazejua إلى أنك حسابت ميدودي غ달 بووديغي إلى أجل المدل تلغا جارو مسملي بوويناك سي لغمغا اوي يوم القيامو يا كيف اذا جاء حديمت أجلهم فسك المدلك لو قفتا قيامة حديمت فين الله يا كان كانو وهادي مستغراين سي جوقتا الى هذه ادومديسه ايديلك بصيرين ابوجيلو واخا قارصوم اون سنجري اولم يسيروا هو ينصعونه في الارض الكذي هيسا فينظروا في المرك الذي صعونه يا اعتبار ايو استدلال الى قدره الذي دلشده انه صعدا الغوا لكن كبر يتماثله يا لاغبان لا يا صلاحوم يفزق انه صعدا ما اولم يسيروا هو ينصعونه في الارض الكذي هيسا او فينظروا اي دورة كيف حاقبة الذين كوا عرفتهم من قبلهم وكانوا وعين أهانجرين أشد كوا شبلا منهم كوا قوة حقا فما وما كان الله يبنى ماهو سنعان يعجزه أن لهو من شيء شيء يبنى ماهو دالينكارو أما قوة أما دوماسو سنوح لغو عزيقارينكار يبنى ماهو سبحانه يعجزه من شيء سينمده كبعث ما في سماوات ولا في ولا في القدود سيؤرى بع سنايا إنه إبوين كان وحوه هذا حدير نيهي ولجينا هانيا عليما بخلقه أمكس الله وقوم بدا أعطى بكل شيء علما وأعطى كل شيء عددا Käden alan myyri, vii oor havana, xabi balan, o avo dija, vaikoo hari man karauzen jin, muun nogle sellu aitjeli jou, kuoleu kor, juaa hido llau, mu eba havana jou, anna sadatka, bimer kafuka, aika sabu karupsa, ma taraka, eba matagan, ala nafsa otuura matagan, vaikin aisha juaa كون في دي بودي لا حساب تني دودا اي اول مرن تودا الى اجل مضل انت لغ غارو مصمن اي بوينات تي لغم مغا عبي فيدا غورتا كان سورة دي اللي هي صدونا دي طبعا تي هي سورة وصورة زجدة والأحزاب وصبع وفاطر وياسين سورة دي اللي هي صدونا دي كان منها فقالي طبعا تي أفرتي السورة دي في القرآن كريم هي إنه سورة دي اللي هي صدنادي. سورة ياسين وحيكومك عفان تراي جا سوره دو ور يا سين قال قران الحكيم هي يكون مغعاونت هي سوره ياسين وماكيه هاي كميت هي سوره دي سو دغي انت سو عليه الصلاه والسلام مكرمه وكنولا فددي امر هي سيوراي سي والكالسورة الثالثة وآياتها ثلاثة وثمانون آيه سورة ياسين هذا هذا سدع ياسيديتاً آيه ذلك سورة ياسين وبالله بطيواتنا أبدأ هذه السورة مع سورة تنقل بالله يا بسم الله كيف وين إنما جاء عز عسكشدي الذي يا الرحمن نعريس قد نعريس ده ولن أرطأونك الرحيم مدقى رهنا نعريس ده وإنت الروميسي وقل نعريس ده يا سي هي هي هو هيكميتاي صورتي سغاليا لباثنكا حروف مقطعه انا الوجود بالله ودي صورتي سغاليا ثوبنا هي ذكرت بان كي وارديمان هي هو صورتي سغاليا ثوبنا يا سي يقول هو من الحروف المقطعه قراءه تفسيره او الله أعلم بمراده لذلك إلا قسم وحول جهده إلى هوين واحد اي ايقا اللغة العربية على استعماله جلي معروفها ما هي نهائ تصير رسولك كسبنا ذل لما هي قرّك إن إلهي علمي رمتني غرّنو وما أتيت من العلم إلا قليلا فلله يعلم وأنتم لا تعلمون ولا يحيطون بشيء من علمه فلله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء قولك ألا يقن إن رم نغ فسرهما يني إن يسندهاي قرانك إبرك متاي وارهما يني حتى نما حكم لا تنبيه تعجز أي الله ذيبك وجيرة مشرقيا إذا أيالو بنا رجينا يلي في هذا عاديسك أي قولك أركان رسولك صلا صعدا وعلي عصبنا الله صعدا إنه كذول أغرينا دونا أي أي أرلا جهركين جري صدق الله في قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه إلا عليكم تغلبون مالك أغتحن سواء سواء هذا بوغ إيههم إيه قيلية كورقية إذن كاكرين أيها قلتها حروفة المقاطعة قلتها المقلتين حيال الله أبو بالله من ياسي قران في الهما قشيه قلت ياسي كافة يا عين صاد ألف لامم صاد حمم عين سين صاد نون قاف روفس أمرك إلا جرا أيه أيه قوم سكراني أيديك لو أن شاء جا يوما أحلا مغلي ما وأحلا أركي ما وأورعصب ياسين محل وجهنا كل خي قام دايس تانو إسويديانا والقرآن الحكيم إنك الله كل قاس الل جارسيه كل كتاسي واتنبي تعجزنا وحول كل خي في قيل سدا وعيرا لو لون شاو كلنا مثل هذا أنك مكرواك رواسما كرنا إن هذا إلا الساطير الأولي إن هذا إلا خلوق الأولي إن هذا إلا سحر يوصر إن هذا إلا إذ كن افتراه وأعانه علي قوم مناخره وكأسا اللي يروى حدا ثمان كرتان وروفتها تقانانا إيا السين يا إيا السين هي النون وكري أيها ككو الله قالوا حسكوتي حدا ثمان كرتان حدا الغسمان وإذا أن ينفرانك إيبكيي قرتو إذا في تسنوا تاجيس يسين الله يبوينا بوين علموا قوم بدن بمرادي اول جديس الى لس حروف تسو اول جديس والقران قران كي وان كو دارتي قران كي الحق كلمه الحكيم فقول قل كما معنى مفعول يا بمعنى فاعل في لفظ بن نقول كرت او جوش بمعنى مفعول كم بنو قران كي حق بل لا oo sidoo u dagsan yahay maani gisha faroftiisa iskutu duubrinaa yaa xagee balaga suleeyo maxaa baa il ka dib keenna hakimiisa laftee baaba murti mar marsa fil hikmati qur'aanka murti oo saaxibka oo ayyan khudhartay ka innaka 'abdu Muhammadan rasulun batta'i'ad ebe midhlagatiray khana midal laminal mursalin akhiartu waqallatiray ayada lamitahib tasir risalati ola sugay nabiina 'alayhi salatu wa salam laqina ayyi kujrikinti hurjughtayna lu bainiy kafaru lasta mursalan id ku sawdirta ilamargo ayyan سيدنا اللهم بيني نار أي حرف وإن اللي توكي خبرك أعلم لجليه جملة إسمية عربيا لغة إلى هاي كل كشف توكيت بمجان كم وغدا والقرآن فان كل الحكيم موسى أو ساحيم كا محمد فصول مثل الديري كان مثل من المرسل أخيارك هر الله دري الرزوجاي أيات كميتاي Kolivanaa ala siratin, mutta korkeat vallojouderei, heiskamaa on käderei, musta vii min toisen, mutta datousena lujoudereina, alislamu, vahmasilai, alquranul kareem, mutta datousena lujouderei, va quranka ala siratin jitkarkiisa, musta vii min toisen, aja lujouderei, tenzilul azizir rahiin min alilou, tenzila alazizir انذر وحده اوو دغت تنزير عزيز هو صراط مستقيم كا تنزير العزيز الى ادم ملكاتك الى كودجيو الله الرحيم ومني دون عريسنا اي الى ما خجيتك مستقيم كا اوو دري وا ما حي لتنذير انذر قوما د سر ما كون ما انذرها باوهم ابي يخل والنبي الله إسماعيل أي أماكن مكرمة النبي هودا بيجي كل كا إسماعيل يا نا من عمل على إسرائيل وسلام وده هذا ترابا لأن أي عند هذا كوجرته كل كا وادد راسيرون الدين بمو الدين بيموقيه نبيال بيموقيه معه البهواموقيه في كل كا ماركيلودي جاي يا جاين صديب بطني أي عند هذا كل هذا إنيرنا ورومي لقد حادب حق القول أري أبين السجنائي على أكسرهم يقرأ قرآء أنت هذه بدناي أري أباك السجناء أري أبو والله أملا أن جهنم من و الناس أجمعين أري قاسا أنت هذا بدنك السجنائي بدن لا يؤمن ثم يما يعسول يا رسول يا, قرآ. يا ربي سبب كيله ما du gooyada ku dhacday arag inna anageeba ay jacalna waxu yeelay fiicnaaqihim luguntooda gudahaada aqlaan harqo kolkana iyadaawada ay rasuulka u qabeen ba xarka laga badiiraayo wa inna xariq moqana oo حركيه الى الادقان باي احرانتها اللفت اگر ايا قانتي باعس احران فهم ايا قان موقو معحوم كوالا عباي وان حسبت داي كريو اسلو وينان تي كبر اي شاس مدحال هايا ايا وحن حسبت داي من كري لقد جاي جعلنا وحن يالي بين باين ايديهم حق وضو خاره سدن ايا شدن لباقيرو شرنان خطو دوا شرانتها ووناك سماين مايان وا قور يينو قور قادن مايا ومن خلفهم كلا سودانا سد وشرنتاي او كوي قور قادن مايا وا حي وجيدان الكونكا في ايات كاتردغاي يي يا كوي غورو تگاي متنو عنفايام مر سالخينهم الى باير وانو اندا ترني وفهم ييرا لا يبسرون كونكا ادوماي يا رسول الله ديري يا قورانكا لادجيي تي وا اسوخدي وانن لسيي واركاماء وصواء كل قصاص لبابيه وحاسما عليهم كركود أأنذرتكم أيها الرسول الكريم حداد الدكتين أم لم تنذرهم حدادا الدكين لا يؤمنون مثل وحرومين ما ينبى قرب إنما وعتلماء تنذروا وحدوا الدكين ودكي دادوا من منددك إتباع الذكر قرآنك الرائع وخشي الرحمن الهن عريست كعب صدي للغيب يسألون ألا وجهدين فبشره كصعده بشاريسا قرآن كراء ربي كعب صدي بمغفرة دنبي داين وحيد دنبي أسكري من لو دايون لحقب سنين لقول حساب تبين لتسينين بمغفرة دنبي دافرس إيهو أجر أبال قد كريم وناكبدا إن أن نجاء با نحن أن نجاء با يا نوحين ولينا الموتى واحد انت إلى الكيس أن نجاء با ولينا ونكتب ما قدموا ذكرت انتي وعور مرسده انتي نواليان سمايان واديجا لنا فازارهم هدافهم وما يسمو أبكي وحجي إيه الله غداي داي إيش كان هو الله ادو حمانه عقاب وكلايا وصارهم شاتكودينا واديغينا سمايداف وكول لا شيء وخلاركه غمانتي في إمام كتاب قبيبانو كابني مبين وحوالبعدين فاع المعروض كاياوالبك دغنيو ياسين الله يعلم بالمراد والقران ما العكيم الحكيم مرشد ربنا بيننا غاديك من انت اللي Ayaatka mittelein hala suratim jitkorki luguuddiray Mustaqimintosan tanzila al-Aziz ilaha adohumaa khaadak Ejintisil abri Ali al-Rahim Nahaarista Ejtunzila ina dikti Bahalluguudasiyay Qawman tad ma unzilaan looddigin Qabaauhum Abayaakodan looddigin Ofahumiyyaga Fafiluna haakka muu Laqal haakka waasuknaday Al-Qawlu aray eeba Inta da palan korkkoa, da kustugna, da, ehlun narsha piahuli. Kohvahum ijaga, lajul Inna, ba, ja ġaqqalna jellaj, siiä napiin, lukunto de guveheda, harko, kohvahja lukunti, illa lafgaal. Ja angi, ijaggerki, ja fahum ijaga, mukumahru, kuwa lahubaju, ja ġaqqalna vuohan jellaj, imbein ijgi, sarnan. ومن خلفهم قلاشوه سداً شرناً خيراً بيكاً أو دينيين أغشيناهم وإن تديرنا خوفهم إياكا لا يبصروا حقاركي مايا وصواهم وحاجين حليهم كركوا داكو جينا أأنذرتهم ودقتها لم تنذرهم وماء لندقين لا يؤمنوا مرنا وعرمين مايا منما تدخل معا تنذروا وحاجدوا إيسايا فعيزا مندد اتباع الذكر قرآن كالراعي وخشي الرحمن الان عريسك عبصدي بالغيب مغنم فبشيره تتكاوحادكم بش عليسه بمغفرة جنب دافس يو أجن أبا القر كريم ونقزل إنه أنك الإباء نحن أنك نحيي الموت انتي دمتين ولينا ونكتب دقينا ما قدمه وعي خرم أرسده في آثارهم وحجازه كتاقه وكل شيء وعلارك كله عصيناه كوكوبنا في إمام كتاب قد يسى مبين وحو البعضين أيو واضرب لهم مثلا قلت وحا قرانك أسلوب تأوجدك كو وعدية كوانية تعوذ أما توحيته وعد يوحك مذا مثل وحلا يلا قلت مثل بعالك كان لكيني وقل قرأس لك قل هذا الرسول والنبي الله عيس وقت يسيبه أي بلد خولان ذاقي الله به جلي تكى النبي إلا الحس عوارينا إروماي الله ذا يمد حدى جذا نمت أي الله الله أنا <تصفيق> يا بينا ولا دبر قوي كل قاسي دي قلبي كل على أنت يوم غرشي كل عن وش يا قلبي عسدي أيها أيها يا جنوسه خلا تعلم خلوه ينضرب يها الرسول الكريم وحاطين يا أصحاب بل اكيان دعسيه لديج يدخيدقنا دتا Ma او غادي دتا سيل خالقوده اد جورجا سيدنا انداك يا هو يم المرسل طال جميع الرسل بل ورسول عيسى ترى اي مفاسرين تليه اروى الرسل البقيلهي قرانا وهو رسول عيسى عيسى نبي عجه باللجات دي وما دعي الى جاءه المرسل كل الذي لم يكن مكاي دغمغي اونتين سيدي النبي عيسى اوو ديري ارق سيل ارسلنا هدا انه ديرنا ليهم دغمدا اسنايني لافانو او ديري فكذبوا دغمدي وحي بينيهما قبل النبي عيسى او ديري يدعوني او لا ديري اي اي ديناي بينيه فعززنا قالوا أنه أحد نكوح الجنة بثالث نمت صدحة مالك إيقى أنه صدحة نقضي فقالوا صدحة يدي وحيرادين إنا أنك صدحة نينا إليكم إذنك بلدك أندقن هم مرسلون نلاسي وكين ديري نبي الله عيسى ناكين صاديري نعوذان يجين تانون نلا صادير قالوا يقولون دقمدك جوابه يديك إيسو قالوا حيرادين قل قلد مقالده دقمه ما أنتم ما إلا الا بشر قد ما خانه وحكى مثلنا اننا نرمي واحمد يرتي ما لا نعبد عيسى ابن ولا ايدينك تلا نجر رميد ايدياته أما هو عندو دين تقول شيغيسان كما الرحمن ابوينا مبدئ من شيء وحده هو ان إنجيل انجيل اخريننا بين انتم ما انتم ما حيين الا بين لو يالباتي أو بدج إله مركوك أي إله لهم كل قصده حديث من النبي الله عيسى صادريه وورك إنسى كسيات كريسي من إلهي قنحين هذا جيزه خلوه عيله ربنا يعلم كل ذي مغ بلا شغل أنتوا كل حسابكم كلهم رك عدل إلهي بعجوب أتبارون أيها أحد إله مركاتي قشرته أتيه جو وينظر مركاتي قشرته خبونا النجية إذنك الخبذا إن لها إن أبوطي بيعلمك إن النجس هذا إليكم من ذنك مجالا ذذا الأمر صلوا إن لاكن صادري إلا شاهدوا أك حداد وركي دينا النجوع على لا جري تبلغنا واحد يسوع جرسين وما علينا كركن نجا ما إلا البلاء جرسين حق الله يسوع جرسيو وعنهن ما انتا ساحل كاييه ايهوش نادو كويكتاي الموضينو عاد لان كلام مركا اللقا قدياي مالمها ايهو صدعدانين اوهي ماديه ايهو حوغال لكولاداي ايهو الكيليرادي قالوا عيرا دين هنا اننا تطيرنا بالايساني بكم ادينك ان لقوه لقال حافي ماديه خبو قبنا يان نوتي ماديه باقا اركي غوب لقوواهي بل كين حنجل لقوواهي حاليهين قران كل كلماتي كينوبا شرق يباس يبلونا إلا إن لم تنته حديثا سدح لينان من ناك النجارين يلرجو مناكم رعبا نئين كذلينا ولا يمسناكم وعائذين تابن دونا منا حق النجا عذاب العذاب يا عائذين كتابن دونا عذاب كاسو أليم وحلا حبيو خلدي باو جواب قالوا وعيلا ذا طائركم بس قاتشا قنايسان انما كننا لمصعن معكم لم يمكن إذن دي اللجري او شركغا يا كفرغا يا فزاتك اطمئن ايشان فارتا يا رب يا رانتا يا رزقي إذن ان غفتاك لا لاثي خلو عياده طيركم معكم لم يمكن دي اللجري راين ديو كرتم حد تطيرتم كل كم واحد يجي هو أنا ده أي أتباع بل النجار بلية بسيدي لما عنه إما إنتوا ندينك كأي قوم من ده مصرفون الحد قطبايو هكذا ورقي مرخو جاره أتخذه أيالله جوانس الذي إلا ديله كل كم يك انقيم كبلان حبيب النجار ليه أول بخاره فينا آه نمسن ليه قلنا ذلك صورناه ليه نقال هذا طرف كأوجشة يا أيود أغني ليس عليك الرومي كان من كانوا مؤمنا يا وح وقادي خلا حمدا خيرك قط شدي ليس الرسول الذي لو سبق أعلم روح من مدينة من أغصل المدينة ما قال هذا جيس من وحكيم من حبيب من نجار يسعى أرداي حدوك صول العين قال وحيلي يا قومي تلو اتبعوا الراعى المرسلين كان النبي عيسى دين خاءة للأدشان دي ايه يدفين دابيه واركاد راف كان رائعا انتظروا تفادت تفداد مركز مارك عصد عمضا النظيف انه ما ذا دي شاكي قولوا لي لي ويديسان احنا ما يا ويديسان اقولوا لي انكو شاكي احنا الراعي منذ أن لا يسالكم اذا ورثني اجرا حولا وهم يقولون موتد حقنا من شنو حقين جاييه ان حول لي ربي ساعه يسقي وامرك لو شو جيستاي قالوا في ومحايق وانه لا اعبد سيبان نعبد الذي الله فطرني هو مى هو اله ترجعون للي علينا ي سيبان نعبد ان شاءوا ايما دين الهك ابو س نعبد اله ده فان اعبد هو كريه جدونه اتخيل يجب مركزي قابت اتخيل فهو من دونه تبوين كسوك الهه ميان إلى هيا ليها شا يالن ما يو الرحمن حبي إبا إلى دونه بالر ب لا تغني وحيتري عني حاجة شفاءتهم أخيارين توا شيئا وحبه او ولا ينقذون أن وحب لي باص كريني ميان وحمودا يا إني يا نجا حدان إلى هيا الكساع بيدو لفيه بالعالم بعدني ما أنكسر هو بيني كل كموقع كيسي ياوي كي حوالا بواكيمين برأة أو طرني يجا أي وجه كرلوطاي إني أناجا أمنت و عن روميي بيقرب لكم يا رجال كم هي صبيجي ذنبوري أي روميي أفسناه مغلور كيجا واحد دوندان صليو كل كورني كزغة وغة ييجي وحيمشة تبنى إكاسنا Ela, hujushan, hajnajna, humba marku dibej, aka liki lukidin. Akkarijata, aja lukidin, jesana, logi ja ġelijaj, jesna nafta intia jankabliin, e xein, derti aja Kolka Kolka وقيلة دخلها حيا ولكسيده وصعده وعده وعده مركب كوتو مانا يانبع كانه كجيرا اسمي قانا يغفادين ايين فوقدي اله سيبي كان انا اللقين يساقوا الجنة دكاتلها الهدى دي مقر قاله حجيري يا ليتا طومي عدة يديسا ليتا طوضا يعلمون مما بسبب سببتي غفر لي ربي دافته ان دنبي قلي الهو ارغي يراني او اجعلني ادوغا من المخرم انت لك راني يا جند لك لي و ابا يم ديالي من كفي عن لمالك تسيب اخر يدوم في عياتي فدواغاي فبعد ماتي يا ليك قومي علموا بما غفر لي ربي واجعلني من المكرني كل قوي له سمايه يا قومك عرك دمك باللهوندو أيها النجنا اللي ينصر عي، أضرب أيها الرسول الكريم، بعوضي يا شا، لكم أمد هذا، مثلا ما, ما أصحاب القرية، تجمد الله ما هو، في الوقت جاءها أي تجمد أي المرسلون، اختيار النبي الله عيسى ديره، أي أتمد، إلى قرصن الله نديره، إليهم تجمد، إذن أيني، لمن هو دير النبي عيسى، أمرك يا رسول ديره، كمده، فكذبوهما. ثم دي بي بهني عززنا وحن لبجي كو خوجيني في ساليث متصدح قالوا صدع لودي وحيراده ان انغه صدح د اخيارا الىكم دينك خير ان مرسلوا ما لو شي كيزو قالوا ما بشر من مثلنا اننا لميرا و عيننا وما أنزل الرحمن إبعان حريثان مبادج من شيء واعض إن أنتم مهدين إلا تكذبون كوابين شيئا يموه وعكال مهدين قالوا أخيارتي وحيرا ذاين ربنا أنك ربنا يعلموا إنا أنك إليكم إذنك إلا مرسلون نلوكين صوت ديري خببها أقو مرخاتها وما علينا قركنا نماها العقد ديدان إلا البلاغ يحسين ماهان وعكال المبينو عد قالوه عيدا دين في المجالك إنا أنك تطيرنا بليساني بكم إذنك ما سيبرد نوة دين إلا إلا متنتهو حديد أنك آخر لن نرجو منكم لك أحبان إذن كدلينا ولين مصنكم وعائد داردونا منا حق النجا هذاب أذاب هذاب كأسؤاليم إذن حنو جيو قالوه عيدا دين أخيارتي طائركم باسخين معكم إذنكم إذن لجري أل إن ذكرتم حديل إذن وبعثي تطيرتم ما بعض إيسان إيسان بلانتم إذنك قوم تدباتهين مصرفون حد قدبا يا كذل وجعه وحي من من أقصى المدينة مقال ذا ماشا أغفق نكيم خجرن يسعى أردا يا أولا إنتان لديرين فجع الرسوسة يسعى أردا يا هل خلوحوا يري يا قوم قرابوا اتبعوا الرعا المرسل أخيارتها النبي إيسى صدري خاء وركة وضيالة اتبعوا الرعا من لا يسألكم أنهم ورسلينهم أجراً حولاً وهم يقولون مهتدون هنونساً سلام مركوا هذا ليوا الله قرتي إنونساً عادي هاي أن المؤمنة أن ما كان رميزاً نبدو ذاكوقا حسن إنو ياي أيا الله قرتي كل خاسل ليجري وأنت معهم كل خاشو جوابي وماليا مع يهو وعنهن الله عبده وعباده الذي الله فطرني أني جيومي إيه وإلهي سجا ترجعون إنك يا أني جبا لا يدين علينا يك أتأخذه هو عن سيالنايا يالا ماي من دونه يبوي سوك حلهة ما معبودان يهلانا يا في الرحمن إلى عرساته إلى دونه بالله رنب لا تغني وحثري أني حاجة شفاعته هو يجئ قنت ايان أين حاجة وحكة قبنتون شيئا وحبا هو لا ينقدون أن بعث إجا ميان من أك يا كنا الله يهلانا يا إني يعنيه إذا ندعوا كنا الله يهزو نفي بالالين بعد كده بدنا نسقناه مدين عد اني يعنيه أمنتوا عن روميي بالربكم إذن كرب ديهم بن روميي فاسمعوا مقلور كيده واحد عن تان لياله واحد متينه كتر على كليه إنه الرسولي نبتزقوف ورتوه إنت ريسق على ديله الرسول شو بد بده هي لو على يري مركي ديله قد خلق الجنة ثقل قال مركاسو يري حدو الجنة دي أركي كجدل يا ليت قومي فراده إلى سلائطه هذا ما يقال بما بالسبب ما في سببتي غفر لي ربي خبج أيهود أيهود دافعي قد عودي في الدين كان في هذا الكي يجا أن لا هذا يجي أنتي قدمتي وعنة قتي جد الودافعي حديدا بيجا يجا إلهي دافينا وجعلني كبوه ككذا يجا يالي من المكرمين في الجنة كندا كذا هذا هو اللوكر أنت بالمعي وجدا، يا ليت قومي قرائين شليت دولا يعلمون وجدا، بماكي خفر لي ربي ربي جي يودافى، سما بتجي أو وجه علي، والرب جي يجاي علي من المكرني، أنت الأكرامية في الجنة اللي هو كرامي، قوة الله